واجعل سلوك عنواني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني وأخواتي في الله تعالى أحبابي في كل مكان من أرضه سبحانه وتعالى تحية من القلب إلى إخوة وأخوات قطعوا شوطا مع الله تبارك وتعالى ويريدون ان يكملوا معا نكملوا معا طريقنا الى الله عز وجل نصعد في سلم السالكين اليه سبحانه الراغبين فيه الطامعين في عفوه وكرمه ومنه نسير الى مائدة القرآن ومن بوابة القرآن التربية القرآنية الى رضا الله والجنة من خلال هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى شفاعته ثم إلى صحبتي في الشنة بإذن الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب الغريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناه من فقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هذه الآيات مع صورة الفاتحة مع آية الكرسي والآيتين بعدها خواتيم سلطة البقرة الآيتين كان صلى الله عليه وسلم يقرأه كل يوم مع آيات أخرى من سلطة الإخلاص والصمدية نحن اليوم نريد أن نسقط على معنى الفلاح بعد أن أخذنا الكلمة الطيبة من ألف لامين وتقوى الله في كل حين ثم أخذنا الإيمان بالغيب أكثر من الإيمان بالشهادة ثم إقامة الصلاة ثم تعرضنا لأنفق مما رزقك الله ولا تخش من العرش إقلالا قضية الآخرة نحن تحدثنا عنها في مالك يوم الدين هذا الدرس يمشي معنا وسناتي إن شاء الله في آخر الصورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لنتناول آمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أريد أن تكون حلقتنا اليوم هل نحن مفلحون أم لا ما معنى الفلاح هيا لنكون من المفلحين كيف نكون من المفلحين معين الفلاح نحن عندنا ألوان من النجاح هل النجاح هو الفلاح كان ربنا قال أولئك هم الناجحون كان قال قد أفلح الناجحون الذين هم في صلاطهم خاشعون لم يقل ذلك لماذا لان فيه ناس بتنجح في الدراسة وتفشل في الصلة بالله عز وجل ناس تنجح في البيزنس في التجارة وتفشل في العلاقة الزوجية ناس بتنجح في الحصول على رخصة قيادة لكن النجاح ده يكون هو سبب ان هو يموت في حدثة وتصور ان ده هو سبب فلاح انه خد رخصة نجح في الحصول على رخصة انه نجح انه يتزوج واحدة كان بيحبها فهو واحدة نجحت انها تلوي أعناق الأسرة كلها حتى تتزوج بمن أحبته أعوذ بالله من الصورة الأخرى نتذهب إلى الحرام ويعتبروا ده نجاح لا النجاح غير الفلاح بالضبط عامل زي الإيه؟ المعيشة والحياة الله في فرق بين المعيشة والحياة ما هو القرآن أتى ليعلمنا مفاهيم تربوية جديدة في واحد عينيه زي النص يبصر كل شيء لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لهم اعين لا يبصرون بها و لماذا؟ لانه لا يبصر الحق وليسخر عينه في النظر في الكون الكون المنظور والكتاب الكتاب المستور لبيقرأ في القرآن و لبيقرأ في الكون يستعمل عينه في النظر الى الحرام نساء و افلام و حرمها الله سبحانه وتعالى او العكس امرأة تنظر الى الصور العارية للرجال والنساء النساء الى اخرة الفلاح غير معايير نحن احنا الفلاح عندنا منفسره بالنجاح النجاح اه واحد ناجح حصل على بطولة صار اكبر لاعب في الدنيا كلها صار اكبر واحد يعني شهرة في التمثيل صار اكبر واحد عند شهرة في بحث من البحوث لكن عقله يعني يكبر وقلبه يضمر يعني عقل عمال يكبر وافئدتهم هواء لا يؤمن بالله ولا يخافوا من الله ولا يستعد للقاء الله وليس في قلبه تقوى من الله بعد شوية تلاقيه فين مع زباكة الخمر ومع النساء يبقى ده هو ناجح علميا لكن فاشل ايمانيا وهكذا في صور من النجاحات الفردية او الاحادية انما الفلاح يعني تكامل عناصر النجاح فالنجاح في جانب او اثنين وانهيار في جوانب اخرى الفلاح نجاح في كل جوانب الحياة صلة بالله رقم واحد صلة بالاب على طول ده رقم اثنين صلة بالزوجة والولد رقم ثلاث صلة بالاهل والاقارب وصلة الارحام رقم اربعة صلة بالجيران دين الصلة بالمسلمين وبغير المسلمين بالناس جميعا ولذلك أن الإمام الفخرز يعرف في العبادة أن غاية الخضوع لأمر الله وغاية الشفقة على خلق الله نجح في الأحياتين أن إبراهيم كان أمة ليه؟ لأنه كانت علاقة بالله من أرفع ما يمكن أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم نجح في العلاقة مع أبوي وأبوه حتى لو كان مشركا يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي أربع مرات سورة مريم بعدين يقول له لئي لم تنتهي لأرجمانك وهجرني ماليا ما قالوش اعمل لأعلم في خلك اركابه وانطأب بفاسق وكافر ومشرك واتروح جهنم ها؟ لا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية رحمة جت كان ناجح فعلقته بزوجتيه الزوجة الأولى ساعدت به سعادة غامرة آثرته على نفسها يحب الولد وهي التي تنجب هي التي زوجته هاجر ولما غارت ما نسي فضل الأولى وضع هذه في مكان وهذه في مكان بأمن الرحمن سبحانه وتعالى وذلك تسألوا تقولوا أنت يعني تتركنا بلا زرع ولا ضرع ولا شيء ما عندنا شيء لا عندنا تأمين ولا عندنا راطب ولا عندنا بيت ولا, ولا حق خالص الله امرك بهذا قال نعم قالت اذا لن يضيعنا حالة المشكلة خلاص ها بان نجاح نجاح في التعامل مع اولاده واذا يرفعوا ابراهيم القواني من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم نجاح في التعامل مع مجتمعه بيأزم الناس اذ دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام هذا ايه الفرق فرق كبير سلام اذ قالوا سلاما اي الان ايه جملة فعلية مرتبطة بزمن قال سلام اي في كل وقت وحيد يبقى قابلهم مقابلة احسن المسأل بيقول لقيني ولد ايه ولد غديني اخوانا في الشاب يقولوا لقيني ولا تطعمني ها فاحنا اذا امام صورة من الصور الرائعة جدا في التعامل مع الناس فيكرمهم اولا ثم ينصحهم ثانيا ده نموذج من النجاح مش بس في زمنه ده نجح في زمنه وخطط للمستقبل دع الله ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فهو أول من دع الله أنا دعوة أبي إبراهيم ثم سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الذي سمان المسلمين هو سماكم المسلمين من قبله وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس فهو ناجح فعلقت بالله علقت بوالده علقت بزوجتيه علقت بأولاده علاقته بمجتمعه علاقته بسلطة سياسية الجانب الاقتصادي كان ناجح جدا تجاريا ايضا علاقته بالحاضر والمستقبل تخطيط المستقبل والرؤية المستقبلية هذا هو الفلاح ان احنا عايزين ثلاث حاجات اولويتنا في الاسرة ثلاث حاجات رقم واحد احسن علاقة مع الله رقم اثنين احسن خلق مع الناس رقم ثلاثة احسن مستوى من التعليم احنا كده دنيا كلها بالايدين نبقى غنياء نبقى فقراء نبقى الصحاء نبقى مرضى احنا بإذن الله مفلحون واحسن ناس في هذه الحياة انما دنيا دنيا دنيا دنيا فلوس،, فلوس فلوس فلوس فلوس شغل شغل شغل شغل ليل ونهار بعدين ضغط ازمة كذا آه، نجحت جبت فلوس مالا جيبك وفضي قلبك تماما اصبحت انسان فعلا مش انسان اصبحت حاجة غير الانسان فعلا حاورنا بعض الناس بل انك في جانب من الجوانب وبعدين سقطين في جوانب اخرى ولك انا فعلا مش حاسس ان انا انسان انا بيت حاجة تاني انا اريدك اخي واختي ابني وابنتي انك تعيش انسان تعيش مفلح تحلم ان تكون مفلحا ولائك على هدى من ربهم وولاك هم مفلحون انك تبقى حي او من كان ميتا فاحيناهم يا ايول الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحي. عايش بس ما تنفعش عايش زي الحيوانات حي أنت مؤمن فأحييناهم وجعلنا الأطورا يمشي به في الناس استجيبوا لله والرسول دعاكم لما يحييكم نحن نريد حياة معها الفلاح وليس معيشة فيها جانب من النجاح لأن هذه تؤدي إلى شقاء الدنيا والآخرة والأولى تؤدي إلى سعادة الدارين نحن من نشتغل إن شاء الله مع التربية القرآنية هو كلام الله سبحانه وتعالى الرسالة إلينا وإلى الناس أجمعين والجن لنكون سعداء في الدنيا والآخرة ده الهدف الكبير اللي احنا حدثنا حقا إن شاء الله مع بعض من خلال التربية القرآنية أحبابي إخواني أخواتي في الله تبارك وتعالى لكم مني خالص الود وعميق الحب ومشارك وافر الدعاء سائلا الله تبارك وتعالى ان يجعلنا جميعا من المفلحين اصحاب النجاح المتعدد وليس نجاح المنفرد اصحاب الفلاح في الدنيا والاخرة باذن الله تبارك وتعالى حتى نصل الى الفردوس الاعلى ثم رضى الله والجنة والنظر الى وجه الكريم سبحانه وتعالى لزاكم الله خيرا شكرا الله لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته القراني رباني يدلك